فأنت غياتي في دعوتي وقد تكفلت بالإجابة فأنت غياتي في ملمتي وقد أنزلت بك همومي فأنت ولي نعمتي وأنت الملهم المتفضل في كل حال اللهم إني أسألك يا مرنان أن لا تصلح علي أحدا من عبيبك خلقته كما خلقتني ليس له علي من فضل إلا ما فضلته به علي ولا تصلتني على أحد من عبادك ليس لي عليه من فضل إلا ما فضلتني به عليه. اللهم إني أسألك أنت بني شر ما خلقت من إنس وجن وما لا نحصي من مخلوقاتك فارزقني خيرهم وبرهم واصرف عني أباهم ومخهم يا خفي اللط أغثني بغياتك في كل مكان وأحطني بحياطتك في كل زمان الله أكبر الله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 المصطفى الأول، فالأول سد الخلل. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين.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 آمين لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين نين محلقين رؤوسكم ومقصّرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا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 ترهم ركع سجدين يبتغون فضلاً من الله ورضوانا سيمهم في وجوههم من نثر السجود ذلك مثلهم في التوراة.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 Semey Allah'ı, lümen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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر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 all السلام عليكم ورحمه الله. السلام